موقع رياض القرآن يقال ولا قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولا أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله بنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حوالك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 المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعن الله وعلى الله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 وتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله